حصرياً على موقع دي جي يا ليل يا ليل يا ليل سرت القداه بتضم لو في التراب بت الناس لي بتعش سنين مش يوم وانت اللي بسمع عنك يا ابن الحلال يا عود لك صغير كبير اس حب الناس رزق و جايلي قدي الفعل و قد القعل سبع و كله بتحما فيك و حب صحبك و اشهد ان اللي في جيبك مش ليك معدن اصل ما بيصابيك و انا في الماشي المعوق ليك عود خيمة و زعم دولة و واخد الجدعنا مقولة مش ارفنا و عرس. I'm a خذ البداعنا مأولا مش ارافنا ورفعنا على موقع دي جي كيم دكتور